بوك تو أم إكي عشر اثنى عشر لار المشروبات المشروبات بان چاي إيشيورم أنا أشرب شاي أنا أشرب شاي. بن قهوة أنا أشرب قهوة. أنا أشرب قهوة. بن مادن أنا أشرب مياه معدنية. أنا أشرب مي معدنية. ليمونلو أتشرب شاي مع ليمون. أتشرب شاي مع ليمون. <تكتور> شكرا لكافمي إتشيارسون. أتشرب قهوة مع سكر. أتشرب قهوة مع السكر. <تكتور> بزلو سمو إتشيارسون. أتشرب ماء مع ثلج. أتشرب ماء مع الثلج؟ Burada bir parti هنا توجد حفلة. هنا توجد حفلة. الناس يشربون شامبانيا. الناس يشربون شامبانيا. الناس, الناس, الناس يشربون خمر وبيرة. الناس يشربون خمر وبيرا. الكحول أليار موسون. أتشرب الخمر؟ أتشرب الخمر؟ ويسكي إتيار موسون. أتشرب ويسكي؟ أتشرب ويسكي؟ رملا كولا كولا مع رام؟ أتشرب كولا مع رم؟ شامبانيا سئمıyorum. لا أحب الشامبانيا. لا أحب الشامبانيا. شراب لا أحب الخمر. لا أحب الخمر. بيرة لا أحب البيرة. لا أحب البيرة ببك ست سيبيور الرضيع يحب اللبن الرضيع يحب اللبن توجوك كاكاو والمس يسيبيور الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت.